كتبت الشعر في اروقه القصور طالبا الوجر عندما تنفجر الدمع من الجذور عندما تفور ثمن الحريه الحمراء دم نحور في I've got one more money You say لم الصوت من الطف كما الرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لستك العبيد ورم الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا وكلا أمير مطلق الأنت فلا نعرفك القيود لا ولا الحود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كفى الطفل إذ تعود ترجم اليهود أنت في طلفا وأحرابك أن تكون سيد الفنون وهو المزرح أرضا والممثلون عنك عاجزون ما على بصرع إبداعك مبدعون في مدى القرون إن إبداعك لا تدركه العيون لا ولا الظنون أنت أخرجت في المال شهادة قريل أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كانك اللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتطر الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح